لا تركب نطبقا على طبقة، فما لهم لا يؤمنون، وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون، بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إِلَّا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون